ظرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومارزقناه من نار رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و هل يستوون